مره وشوفش بيناش بيها ارحم قلبي ودمعت عين عنا بس لا يا حبيب قلبك ناسينا بس لا يا حبيب قلبك ناسينا وطول Oh, I don't be